بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا ان مَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُفَكُّ عَنْهُ مَنْ أَفَكَّ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي عُمْرَةٍ سَاهُونَ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 اصْفُكُمْ لَا تُعَدُّونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فأوجس منهم فيته قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فاقبلت امراته في صرله فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم ايها المرسلون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 Satsang with Mooji وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال شاهر او مجنون فاخذناه وجنوده فنبدناهم في اليم وهو مديم وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تدرى من شيء اتت عليه الا جعلت سكر ميم وفي ثمود اذ قيل لهم تمت روح حتى حين فأتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون تم استطاع منقين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 كُنْ مِنْ هُنْدِيرٍ مُبِينٍ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْ هُنْدِيرٍ نَّذِيرٌ مُّبِينٌ كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الرُّسُلِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَصَّاؤُ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّر فَإِنَّ لِكُرَاتٍ فَعَلَمُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُوا